وَالْضَّرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ مُرْسَلٌ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُسْلِمٍ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مرسلون. قَالُوا ما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 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم, وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قالوا قائرتكم معكم ا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قائرتكم معكم ا ذكرتم بل قوم مسرفون